اصفخرا بطل طفل الغيوم يا, يا ملاكنا الوه طف الغيوم وما ذا العباس فخرا والوه طف الغيوم سل سيفا عالويا بعيدا عن دين احمد فرش الارض امهادا يوم بدر قد تجدد، والسد لا بطال فيها، أسد بالباس مفرد، وكأن المور تضاقد قد عاد للطفي مؤيد له قلب حسين وقاب. باطو حيدار اذا كرى من قد فار تورث من اذيه الباء سوى الجوهر المر تضاب بالحو مجيء قمر بموت أقبل جاء بالحق الجهور قمر بموت أقبل جاء بالحق الجهور وذا عباس فخرا بطل الطف الغيور مخرم بطلوا طف الغيوم ودا طس مخرم بطلوا طف بطلو الغيوم في قل لي اي بدر فيك غابا حمر بنور زاهن هل حسابة فارس يرقى بكر لا يخاف أو يهاب لك أن تسأل عنه سيفه أحنى الرقاب هو العباس بأس يورث الجزعات وبدر صاطع ما مد نور طلعا هو القلب عطوف بغار يتي وسيف صاقل في حو ما تلهلع فارس الهيجا اضطر ومحام خدود فارس الهي جاء يطر ومحامي الليل خدود ودلع عباس وفخرا بطل الطف فيه غيور نور طف الغيوم يا ابل فضليه وكل في فضليك اما يا كفيلن كل اليتام يا منارا تامريا شع في جوفي ظلام يا ملاكا تاب بك قد حار الكلام فأي الأحرف ترقى وتسقيني وتوفي في قد راء ملته وتؤويني بي وادي قد غصت فداويني برشفة جدك المملوء وبالعينين بطل شاده ياجي فاقل عصور بطل شاد دياجي نور وفاقل عصور بطل الطفيل غيور يا يا وذا العباس وذا العباس وطنو الغيوم وذا العباس وطنو وطنو طريق الغيوم فوق الشريعة دامي الأطراف ملقا فقده هدى الشريعة نشبت فيه سهام وذراعيه قطيعا وله سوم بعين فسف البدر صنيعا فقاثاً على التراب فيا لغفي لنور في روح الهيجا غدا مخفى هيا جرحان طوأ صتو رت الطف في ليخلد ذيك رهوب الباء سوال وسيبقى لي القيام يكرهه مر الدهور وسيبقى لي القيام يكرهه مر هو هوذا العباس فخرا بطل الطف غيوم Yeah, I love you. Yeah, I